قال الله تعالى حاكيا حال الظالمين يوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافع رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدون وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد طبعا هكذا جاء التعبير ولو كان فيه إشارة إلى أن هذه الحال هي حال الظالمين لأن المؤمنين آمنون من فزع ذلك اليوم إذا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهطعين أي يمشون مسرعين عند خروجهم من قبورهم ومجيئهم لمحشرهم وحضور حسابهم مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم ينظرون إلى ما بين أيديهم دون أن يلتفتوا يمينا أو شمالا. لا يرتد إليهم طرفهم أي لا تعود إليهم ابصارهم على ما اعتادوه بحيث يتمكنون من توجيه أنظارهم حيث شاءوا أو الطرف بأعينهم كما ارادوا وذلك لإدامة نظرهم إلى ما يشاهدونه من أهوال فأجفانهم إليها شافصة وأعينهم نحوها مصوبة لا تطرف لحظة وأفئدتهم هواء أي وقلوبهم خالية ليس فيها شيء ولا تعقل شيئا من شدة الخوف تفكر الإنسان حاله الآن حينما يثاقل عن طاعة الله تعالى ويتكاسل عن أداء حقوق الله تعالى وينصرف بما يشغله عن أمر الله تعالى فحينما يخرج الظلم من قبورهم يخرجون مسرعين مستجيبين لأمر الله تعالى ولا يتشاغلون بأي شيء سوى ذلك وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أفرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله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 تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم تقاد لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث منكرين البعث بعد الموت اذا تأمل هذا الخطاب لما جاء ذكر الظالمين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالإنذار حتى الإنسان يأخذ العبرة في كل شيء وحينما يقرأ الإنسان حال أهل الضلال يسعى للنجاء ويبحث عن الطريق النجاء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال إذا هذه الآية الشريمة على قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أي تسل عنهم ولا تملل من دعوتهم وانذرهم وفيه خطاب الانذار للناس اجمعين وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي وخوف الناس يا محمد والخطاب للنبي هو خطاب لأمته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه وخوف ما هو نازل بهم يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة فيحذر من الأعمال الموجبة لذلك العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أي فيقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتشذيب وأنواع المعاصي يقولون في ذلك اليوم ربنا أمهلنا وأرجعنا إلى الدنيا زمنا قليلا نؤمن بك ونوحدك ونتبع رسولك ولكن ما هو الحال الحال أنهم يقولون ولكنهم لا يوفون اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أي فيقول الله للظالمين الذين سألوه الرجعة إلى الدنيا موبخا لهم اولم تكونوا تحلفون في الدنيا أنه لن انتقال لكم من الدنيا إلى الآخرة ولا بعث بعد الموت نعم فهم هكذا يقولون لكنهم لا يفهم قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال اي ونزلتم في مساكن الامم يقول في مركز التفسير ونزلتم في مساكن الامم السابقه الضاله من قبلكم لانفسها بالكفر بالله مثل قوم يهود وقوم صالح واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا فما اتعظتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي وحللتم في الدنيا في مساكن الأمم السابقة الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي علمتم بالنظر في أثارهم والسماع لأخبارهم كيف اهلكناهم حين اصروا على كفرهم وطغيانهم وضربنا لكم الأمثال أي مثلنا لكم في القرآن الأمثال الواضحة وبينا الأشباه لتعتبروا بها لكنكم لم تفعلوا فالآن تسألون التأخير للتوبة يوم اتاكم العذاب إن هذا غير كائن نعم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء وتدبير هؤلاء ضعيف فهؤلاء فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها هذا ضعفه خلافا لمكر الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان يحذر غاية الحذر من مكر الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن الله تعالى لما ذكر صفة عقاب الكافرين أتبعها بدكر كيفيه مكرهم وقد مكروا مكرهم أي وقد مكروا مكرهم الكبير وعند الله مكرهم أي وعند الله علم مكرهم وجزاء مكرهم فسيعاقبهم بما يستحقون وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي وما مكر الكفار بالذي تزول منه الجبال لضعفه ووهنه ولو كان مكرهم تزول منه الجبال فلن يستطيع أيضا إلطال دين الإسلام فإن الله ينصر دينه نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تظنن أيها الرسول إن الله الذي وعد رسوله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسوله إن الله عزيز لا يغلبه شيء وسيعز أولياءه ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسوله فربنا جل جلاله ينصر دينه وربنا جل جلاله عظيم سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وعلى الإنسان أن يحذر أن يقع في الحرام وعلى الإنسان أن يحذر أن يفعل الفعل الذي يسجل عليه السيئات فربنا جل جلاله عزيز فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن إن الله مخلف وعده رسله فلا تظن يا محمد ويا كل داعي لا تظن الله مخلف رسله ما وعدهم من النصرة لهم ولاتباعهم واهلاك اعدائهم وخذلانهم في الدنيا والاخره فربنا جل جلاله ينصر رسله سبحانه وتعالى ثم عزل ذلك بقوله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله قوي قاهر لا يغالب ولا يمتنع عليه شيء اراده منتقم من أعدائه الكافرين يوم تبدد الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم القيامة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 بين وقت الانتقام الكبر ربنا ينتقم لأوليائه في الدنيا وينتقم في الآخرة وربنا قد يؤخر بعض الانتقام في الدنيا إلى الآخرة وايضا لما تقررت عظمة ذلك اليوم الذي تشخص فيه الابصار وكان أعظم يوم يظهر فيه الانتقام فيوجد انتقام في الدنيا والانتقام الأكبر في الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي إنه تعالى ذو انتقام من الكافر حين تتبدل صفات هذه الأرض إلى صفات أخرى ومن ذلك نسف جبالها وتفجير بحارها، وذهاب أوذيتها واشجارها وجميع ما عليها من عمارة وغيرها فلا يبقى على وجهها شيء وتبصد وتمد مد وتتبدل صفات هذه السماوات كذلك إلى صفات أخرى ومن ذلك انتثار كواكبها وكسوف شمسها وكسوف قمرها وانشقاقها وغير ذلك فربنا جل جلاله يغير هذا وبرز لله الواحد القهار هذه الأرض المطوية يبرز فيها الناس وتأمل أولئك الذين يعصون ربهم بالخفاء سيبرزون لله تعالى على هذه الأرض الجديدة التي لم يعص الله فيها وبرز لله الواحد القهار أي وخرج الناس من قبورهم أحياء ظاهرين لا يواريهم شيء من بناء أو غيره لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير والعظمة والكمال والقهر، فربنا جل جلاله هو الذي قهر كل شيء، وكل مخلوق مقهور به فهو تحت تصرفه وتدبيره وحكمه. وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، طبعا مع أنها مقرنين أي مشدودين غرنت أيديهم وأبرجلهم إلى رقابهم. في الأصفاد أي في الأغلال والقيود. يقول أخو في مركز تفسير طبعا فسروا هذه الايه مع الايه بعدها سرابيلهم من قطران طبعا القطران يعني ماده حاره سوداء اللون نتنة الرائحه شديده الاشتعال تطلى بها جلود الابل يعني جلود الابل التي فيها الجرب لاجل أن يزول بذلك الجرب يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف يقول تأمل سر اختيار القطران دون غيره وذلك والله أعلم لأن له اربع خصائص حار على الجلد سريع الاشتعال في النار منتن الريح أسود اللون تطلع به أجسامهم حتى تكون كالسرابيل يقول ثم تذكر أجارك الله من عباده اللهم آمين ان التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة إذا قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يقول الأخوة في مركز التفسير وتبصر أيها الرسول طبعا هذا الخطاب للجميع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من هو مؤهل لهذا الخطاب يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات الكفار والمشركون قالوا الكفار والمشرفين قد شد بعضهم إلى بعض في القيود قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل ثيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة الاشتعال وتعلو وجوههم الكالحة النار اذن وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد اي وترى يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وكل من هو مؤهل الخطاب وترى الكافرين يوم القيامه مقيدين بالاغلال والقيود سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران اي ثيابهم التي يلبسونها من القطران وتغشى وجوههم النار أي تلفح وجوه المجرمين النار فتحيط بهم من كل جانب وتحرقها نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت. أي يفعل الله بالمجرمين ما يفعل ليكون في ذلك جزاء للمسيء على إساءته لا ظلما من منه سبحانه وكما يعاقب من أساء يثيب من أحسن وأطاعه إن الله سريع الحساب. أي إن الله سريع المحاسبه لعباده يوم القيامة لا يخفى عليه شيء من اعمالهم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 لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر إذن هذه الآية الكريمة التي ختمت فيها هذه السورة كما سئل أبو الحسن الرماني كل كتاب له ترجمة أي عنوان يلخص مضمونه. فما ترجمة كتاب الله فقال هذا بلاغ الناس ولينذر به وليعلم أن ما هو إله واحد وليذكر أذو الألباب آية عظيمة والإنسان يقف عند يعني بدايات السورة وخواتم السوره إذن لما اشتملت هذه السورة على ما قرع السمع من هذه المواعظ والأمثال والحجم التي أبتت البلغاء وأخرست الفصحاء وبهرت العقول ترجمها ربنا جل جلاله بما يصلح عنوانا لجميع القرآن فقال تعالى هذا بلاغ للناس أي هذا القرآن تبليغ من الله إلى جميع الناس لإقامة الحجة عليهم والإعدار إليهم وهو كفاية لهم في الموعظة والتركير ترغيبا وترهيبا وبه يتبلغون ويتزودون للوصول إلى المقامات والدرجات وذلك الإنسان يتعلم من القرآن ويتدبر ويعمل به قال تعالى ولينذر به لما كان متعلق البلاغ يتضمن البشارة عرف عليه النذار قال ولينذر به أي وأنزلنا القرآن ليخوف الناس به عقاب الله ويحذر من نقمته وليعلم أن ما هو إله واحد أي وليعلم الناس بحجج القرآن وبراهينه أن الله المعبود بحق إله واحد لا يستحق غيره العبادة وليتذكر أولو الباب أي وليتذكره ويتعظ أصحاب العقول السليمة بهذا القرآن فيهتدوا إلى العمل بما ينفعهم وترج ما يضرهم الأخوة في مركز التفسير ذكروا هنا فوائد قالوا من فوائد الآيات اولا تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم وتبديل الأرض والسماوات وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المأصية والكفر يوم القيامة إن العبد في ساعة من أمره في حياته في الدنيا فعليه أن يجتهد في الطاعه فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى إذا بعثه يوم القيامة طبعا ما نضيفه في هذا الفوائد فائلة واحدة نقول سمي جزاء المكرم تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. فعلى الإنسان أن يحسن العمل وأن يحذر الإساءة لأنه يثوب على الإنسان هذا العمل يرجع إلى الإنسان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته